هند بنت عتبة تمرض زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم تكدر صلى الله عليه وسلم وهو يقلب قلادة ابنته زينب ثم توجه لصحابته جاعلا القرار بأيديهم فالامر يتعلق بحقوقهم.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 لقد توجه صلى الله عليه وسلم إليه قبل أن يطلقه فلم يتركه حتى وعده أن يرسل زينب له فوافق على ذلك انطلق أبو العاص إلى مكة وهو يشعر بغصة لقرب فراق حبيبته ولما وصل اجتاحته أمواج اللطم والنواح الذي في عائلته لهلاك عتبة وشيبة والوليد ثم مشى نحو بيته نحو حبيبته زينب وطفلته أمامه ليختلط في قلبه عناق الفرح بالحزن واللقاء بالوداع وهو يأمرها بالاستعداد للرحيل المر أما الأمر من ذلك فهو أنها حامل لكن وفائه بوعده جعله يطلب منها الاستعداد على الفور وفي اليوم المحدد أركبها بعيرها وبعثها نحو المدينة بصحبة قريب يدعى كنانة تهادت بها راحلتها نحو طيبة مردفة قلب أبي العاص ومحتضنة ابنتها في وضح النهار وأمام أعين قريش الغاضبة المفجوعة بأكبر قادتها عيون تكاد تقتلها وفجأة انسلت من بين تلك العيون عينان تتطايران شررا وانتقاما اختفت تلك العينان وواصلت زينب طريقها نحو طيبة وبعدما توارت عن العيون والبيوت ظهرت تلك العينان فجأة ظهر رجل ينحت الثأر قسمات وجهه اسمه هبار بن الأسود ينهب الأرض نحو بعير زينب قابضا على رمحه يقترب بسرعة فيغرز الرمح في بعيرها وهي تصرخ. ويكرر طعنه حتى اختل البعير وهوت زينب وهوت معها صغيرتها زينب تئن من شدة ارتطام بطنها بالأرض وتبكي ابنتها ملتصقة بها ويفر هبار ورفيقه ليتحول المكان تحت أنين زينب إلى دائرة من الدم خاف مرافقها كنانة فعاد بها إلى مكة تنزف بين الحياة والموت قد فقدت جنينها وأجهضت حفيد رسول الله وانتشر الخبر فتنازع أهلها بنو هاشم مع أهل زوجها بني أمية أيهم أولى بتمريضها ارتفعت الأصوات وعلى الضجيج وأخيراً أخذها بنو أمية فحملت إلى بيت أبي سفيان لتتولى زوجته هند بنت عتبة تمريضها هند التي قتل أبوها وعمها وأخوها على أرض بدرا